بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصور وغسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذين المفر كلا لا وزر إنا ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأقر بل الإنسان على نفسه بطيرة ولا القمة أثيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كن وَبَلْ تُعِبُّونَ الْعَاقِنَةَ وَتَذَرُونَ نَاقِرًا وَجُوهُ وَإِذٍ نَاظِيرَةٌ لِنَا وَبِّهَا نَاظِيرًا وَوَجُوهُ وَإِذٍ بَاثِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا Kallá, ízá بلغت التراق, وقيل مراق, وظن أنه الفراق, والتفت الساق بالساق, والتفت الساق بالساق, إلى ربك يوم يومئذن المثاق, فلا أصدق ولا أصدق, ولا, أصدق ولا Kézbe, és tévől. Főm, vabbá én a háli. A termő. Aulak, fáulak. Főm, aulak, fáulak. A jászol A أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ بَلِجٍ تُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقْ وَتَنْفَقْ وَلَقَبَ سَوِّلْ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكْرَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْوَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يحيي الموتى